يا مجري السحاب، ويا هادي من ويا مستقيم الأسباب، ويا رب الأرباب، اهدم اليهود وازل سلم، اهدم اليهود وازل سلم، يا رب الكعبة والقصبة، يا رب فلسطين والعراق، يا رب الفلوجة والقدس، ويا رب أصحاب الدين، اجعل كيد اليهود والنصارى في تضليل، واجعل فيهم في أشخاص لحم فلسطين، إجارة من السجن. ثم وجع ليكم توناطاوا ومن عاونكم كعصم ما كل يا رب العباد ويا اول الاولين ويا اخر الاخرين ويا ناطق الضعفاء والفقراء والمساكين يا ذا القوة المتين انك ترى حالنا وتمدد امتنا وتشتد والفتن التي احاطت بنا يا ارحم الراحمين ويقضي من السماوات والأراضي. ليس لنا رب السواح فنرجو. ليس لنا وسات السواح فنرجو. وأحكمه الصالح في فلسطين، في العراق، في كوسمير، في الفلبين، في كل مكان يا رب العالمين. أنصر من نصر الدين، واخذ من خذ العبادة الوحدين. وانصر المشاهدين في سبيل الذين يقاتلون من أجل إعلاقي كلمات إدي انصر من نصرهم واخذل من خذلهم عليك بالعملاء والقوانة ومن عاونهم يا رب العالمين الله عليك باليهود ومن خاوتهم والنصارى ومن ناصرهم والشيوعيين ومن شايعهم اخرج من بلادنا ومن بلاد المسلمين احرى وانفرما شرفا يدودون عن الاعراض ويحمون المقدسات يا رب العالمين واخذنا بما فعلنا يا أرحم الراحمين خامنا في ألطاننا أصلح أمتنا ولا في أمورنا خيض لنا علماء ربانيين أولاة أمن الصالحين المفتحين ودعاة المحرطين يردوننا إليك يا رب العالمين منصرنا بالدين منصر الدين بنا يا حي يا قيوم لا تحرمنا خير ما عندك بأسرع ما عندنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا تحرمنا شهادة في سبيلك مقبلين غير مدبرين اللهم طهر اقتانا اللهم طهر اقتانا اللهم طهر اقتانا فلا تحرمنا تجداد فيه يا رب في العالمين عادلا غير عادل يا قيوم السماوات والاراضي اليك نشكو بعثنا وقل تحيلتنا فهواننا على الناس انت رب المستضعفين انت رب المستضعفين انت ربنا الى من سكننا إلى بعيد يهاجمنا أم إلى عدو فلكته أمرنا إن لم يطل علينا غضب لا نضال ولكن رحمتك هي أوسع لنا يا رب العالمين عليك توكلنا إليك أنبنا إليك المصير